الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى باب الصيد وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم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 وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الصيد هذا الباب ذكر فيه أحاديث تتعلق بالصيد وذكر أحاديث أخرى تتعلق بالذباح وفي ضمن بعض هذه الأحاديث ما يتعلق بالتذكية بالذبح ولذلك يمكن أن يقال من أجل الحاجة إلى بيان ذلك في الأحاديث الأخرى أن نذكر في البداية المراد بالصيد والمراد بالتذكية وهناك شيء من الاشتراك والتداخل بين شروط التذكية وشروط الصيد فهذا مما يحتاج إليه فإن جملا من الأحاديث الآتية ستجدون فيها بعض هذه الشروط مفرقة يمكن أن نقول الصيد هو اقتناص الحيوان المأكول المتوحش اقتناص الحيوان المأكول المتوحش لأن بهيمة الأنعام مثلا يكون الإنسان متمكنا منها فلا يحتاج إلى اقتناصها وهكذا ما يستأنس من الحيوان مأكول اللحم سواء كان من الطيور أو حتى الحيوانات الوحشية التي صارت مستأنسة فإن الحيوانات الوحشية ربما تستأنس وكما سبق بأن الآن من أهل العلم يقول إن أصله متوحش وحشي ومعلوم أن الغزال مثلا يمكن أن يتربأ مع الغنم ويذهب ويسرح ويجيب معه ولا ينثر ممن جاء إليه إذا استونس وهذا الشيء مشاهد تأتي إليه الذي يأتي إليه كما تأتي الغنم ويذهب ويسرح طريقا ويرجع فمثل هذا لا يقتنص وإنما يجب أن يذكر أن يذبح وهكذا العكس أيضا لو أن الحيوان المستأنس كما سيأتي لو أنه ند أي أنه فر فلم يتمكن منه إلا بالقنص فإن ذلك يجوز ولو أن نفسه أزهقت بذلك فإذن حيوان مأكول اللحم فلو أنه صادى شيئا غير مأكل لحم فإنه لا يقال له صيد صد ذئبا أو أسدا أو نحو هذا لا يقال له صيد وبالمعنى الشرعي مأكل وأيضا متوحش ولو أن أحدا أراد أن يرمي بعيرا أو نحو ذلك وهو لم يند فعن ذلك لا يسهله ولا يجوز بحال من الأحوال لكأنه جعل ذلك غرضا قد جاء الوعيد في ذلك أما الذكات فإنها انهار الدم انهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق في العنق وهذا بتأ إن كان مقدورا عليها أو في غير العنق في غير المقدور عليه يعني كما مثلنا في المرة الماضية لو أنه سقط في بير وصار رأسه إلى أسفل ولم يمكن الوصول إلى رأسه هذا يفعل به يمكن أن يرمى فتزهق نفسه بهذه الطريقة الرمي بسهم أو برصاص أو نحو هذا في أي موضع يكون فيه ازهاق نفس هذا الحيوان ولو أنه بل إنه قد يحل من غير تذكية تبعا لتذكية الأم كما في الجنين فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه فطيب التذكية الذكاة حتى تكون شرعية وصحيحة ومقبولة لا بد لها من شغط أولها من هذه الشروط ما يتعلق بمن يقوم بالذبح ومنها ما يرجع إلى أمر آخر فلا بد أن يكون هذا هذه التذكية صدرت من أهل لذلك من هو المؤهل لهذا؟ لابد أن يكون مميزا على الأقل. يعني من أهل العلمين اشترد البلوغ لكن هذا لا دليل عليه أن يكون مميزا ذكرا أو أم أنثى لصح تذكية المرأة وبعض العام يعتقدون أن المرأة لا تحل تذكيتها وبعضهم يعتقد أنها إذا كانت في حال الحيو فإن ذلك لا يحل وهذا كله لا أساس له فلابد أن يكون مميزا فلو أن الصبي غير المميز أخذ حيوانا أو طائرا فقطع رأسه بسكين أو نحو هذا هل يقال إنه يؤكد يؤكد ولا ما يؤكد ما يؤكد لأن هذا يعتبر دم أزهق نفسه بيش بالعبث من تصرف هذا الصبي غير المميز فلا عبرة به وهكذا لو كان مجنونا فأخذ البهيمة وقطع رأسها، فإن هذه لا تكون تذكية، فلا بد من العقل ولا بد من التمييز، وذلك كله يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يكون هذا التصرف يصدر ممن يعتد بتصرفه، وهو المميز العاقل. ومن أهل العلم يشترط أيضا أن يقصد التذكية أن يقصد هذا فلو أنه وقع ذلك من غير قصد منه قالوا فإن هذا لا يعتبر كيف يمكن يقع من غير قصد منه يتصور هذا فلو أن هذا الإنسان أراد أن يضرب يقطع فرع شجرة مثلا به سيف أو نحو هذا جيد فمرت البهيمة فأصاب عنقها فقطعه فهذا من غير قصد التذكيح فيقولون هذا لا لا يصح لابد من قصد التذكيح و بل إن من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من يشترط أن يكون قد قصد التذكية للأكل قصدها للأكل لو أنه فعل ذلك لا للأكل ولكن لمعنى آخر على سبيل المثال اختصم مع إنسان أو تجد هذا في فعل الصبيان أحياناً يختصم مع أخيه وأخوه له عناق أو بهيمة أرنب أو شات أو نحو ذلك فذهب إليه إلى بهمة نكاية به وأخذ السكين وذبحها إغاضة له وإتلافاً لماله أو غيرة منها أو نحو هذا فمن أهل العلم من يقول إن ذلك لا يحل لأنه ما ذبح للأكل هذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ونسأل محل خلاف من أهل العلم من يقول بما أنه قصدت تذكيته فإن ذلك يكفي لأن الله عز وجل قال إلا ما ذكيتم وهذا قد ذكي ولم يقول إلا ما ذكيتم للأكل و من الأمور التي أيضا المعلومة أن يكون هذا الإنسان أن يكون مسلما أو ممن تحل تذكيته وهو الكتابي والجمهور من أهل العلم عامة أهل العلم يقولون بأنه لا بد أن يكون ذلك بالتذكية فعلا المعتبرة شرعا وسيأتيه ما يطلبوا فيها خلافا لبعض أهل العلم كالمالكية الذين قالوا العبرة بما يكون عنده تذكية لا ما يكون عندنا نحن فما الذي يعتبرونه تذكية هؤلاء الكتاب مثلا لو أنهم كانوا يعتبرون الخنق أو التغريق أو الصعق يعتبرونه تذكية فبعض أهل العلم وهذا مذهب المالكية يقولون يحل لأن ذبائحهم والله عز وجل حلال والله عز وجل قال بأن طعامهم حل لنا فما كان عندهم تذكية فهو قالوا كما أن المسلم إذا كان لا يعتقد كما سيأتي وجوب التسمية وأنها سنة ولو تركت عمدا صح أذا قول بعضه لا، فلو أنه يذبح بهذا الاجتهاد، تحل كاته ولا ما تحل؟ أجيب، تحل. قالوا فهذا مثله. والواقع أن هذا غاية ما هنالك أنه اختل شرط فيه خلاف وهو مسألة التسمية. لكن ذاك نقول إنه لم لذك أصلاً، خنق أو غرق. أو صعق، ولهذا فإن الجمهور من أهل العلم يقولون لابد من أن يكون ذلك من قبيل الذكاة المعتبرة عندنا لا كل ما يكون ذكاة بالنسبة إليهم فلا عبرة بذلك لكن هل يلزمنا أن نسأله كيف ذبحته وهل سميت الله أو نحو ذلك ما يلزم لكن إذا عرف عنهم أنهم لا يذبحون فهنا يقال هذه غير مذكات أصلا وكذلك هناك ما يرجع إلى الآلة التي يذبح بها فهذه الآلة لابد أن تكون معتبرة شرعا هذه الآلة التي يذبح بها تباح الذبيحة بكل محدد مثلا بكل محدد فلو أنه ذبح بسكين أو بحرف حجر, حجر حاد الطرف فإن ذلك يحل لو أنه ذبح بالقصب شق القصب هو حاد الطرف فذبح فيه فإن ذلك يحل وهكذا بكل ما يحصل به التذكية بكل محدد وما في حكم المحدد نعم إلا ما ورد استثناؤه كما سيأتي في السن والظفر وأخذ من السن بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأنه عظم كما سيأتي أن استثناء العظم مطلقا على خلاف في هذه الجزئية العظم لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استثناء السن والظفر فلو أنه ذبح بسن أو ظفر ولو كان محددا فإنه لا يحل لا يحل ولا تصح وسيأتي بيان هذا وإضاحه إن شاء الله وكذلك أيضا أن أي يكون بقطع ما يجب قطعه لا بد من هذا يعني مثلا لو أنه فقط حز الجلد واللحم دون قطع الودجين وهما عرقاني محيطان بالعنق عن يمينه وشماله لو أنه حز فقط بعناية جاب موس وحز الجلد واللحم ولم يقطع الودجين ولا الحلقوم ولا القصبة الهوائية أو عفوا ما قطع المريء ولا قطع القصبة الهوائية مجرى النفس هل يحل هذا؟ تركه لين مات؟ هل يحل مثل هذا أو لا يحل العلماء ذكروا أن كمال التذكية بقطع أربعة أشياء هذا الكمال وهو مجرى النفس بقصبة زائد مجرى الطعام نعم وهو المريء أو الحكوم مع قطع الوديجين لكن هل يجب ذلك جميعا منهم من أوجب الأربعة وهذا فيه نظر لا شك أن الكمال قطع هذه الأربعة ومنهم من أوجب قطع الوديجين فقط مجرى الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال ما أنهر الدم وسيأتي إضاحه إن شاء الله أن ما أنهر الدم أن ذلك لكثرة الجريان مثل النهر، وذلك يكون بقطع الودجين بأبلغ صوره وأجلاها. انهر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحلقوم ولا ولا قصبة الهوائية، فبعضهم قال لا بد من الودجين، وبعض أهل العلم يقول يكفي أن يقطع مجرى النفس. والحلقوم ولا يجب قطع الودجين فإن الدم يجري ثم إن سبب الحياة ينقطع لأن النفس إذا انقطع لا يصل إلى الدماغ، والطعام لا يمكن انقطع مجراه، فإنه تزهق الروح بهذا قطع وبهذا القطع أصلا وإن لم يقطع الودجين فإن الدم يخرج فبعضهم يشترط قطع الحلقوم والقصبة والقصبة الهوائية ومنهم من يشترط قطع ثلاثة من الأربعة أيا كانت وبعضهم حدد يقول لا بد من الودجين مع واحد إما الحلقوم وإما القصبة الهوائية النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئاً قال ما أنهر الدم ما أنهر الدم فينظر ما الذي يحصل به انهار الدم لا شك أن الأبله يكون بقطع الودجين لكن الأكمل ولو أنه قطع المري والحلقون يخرج الدم ولكنه ويموت تموت الذبيحة يموت الحيوان لكنه لا يحصل بذلك إراحته والإحسان إليه لأنه إن قطع فقط مجرى النفس والحقوم فإن الدم لا يخرج بسرعة فيبقى ما يبقى منه في جسد هذه البهيمة وأيضا فإن زهوق النفس يستغرق مدة أطول تعذب به البهيمة تحاول تأخذ من الهواء وما تستطيع والدم يجري يصل إلى الدماغ يذهب ويجي يكون في هذا نوع تعذيب لهذه البيمة ولو أنه قطع الوديجين ولم يقطع مجرى النفس فإن البهيمة تتنفس فيكون ذلك أطول يقضي وقتا أطول في إزهاق الروح فإراحتها أن يقطع مجرى النفس يقطع مجرىنا ويقطع الودجان، فإذا قطع الأربعة فهذا هو الأكمل، ولا يشترط أن يكون ذلك من محل معين كما يعتقد بعض العامة أن لابد من نفصل الخرزة التي في الرقبة وإلا يقولون ما يحل وهذا ما يعرف يذبح إذا نظروا إلى رقبتها لا وإنما إذا قطعت إذا حصل قطع هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء كما سبق فإن ذلك تحل به هذه البهيمة سواء كان من أعلى أو وسط الرقبة أو أسفل الرقبة فإن ذلك جميعا يحل مع أن القول بأنه لابد أن تكون الخرزة مع الرأس هذا قال به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه إطلاقا لا دليل عليه وعلى كل حال من الشروط التي لا بد منها التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه، والله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من هذه من هذا الشرط وسيأتي الكلام عليه هل عنده في موضوعه في الحديث؟ هل يكون ذلك على كل الحالات أو أنه يسقط في بعضها وهل ذلك للوجوب أو ليس للوجوب نعم فعلى كل حال هذا من الشروط بناء على الأرجح أن التسمية واجبة بصرف النظر هل تسقط عند النسيان أو لا تسقط وكذلك أيضا من الشروط أن لا يكون الذبح غير الله عز وجل حتى إن من أهل العلم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قالوا إن ذلك هو ما ذبح بغير الله تبارك وتعالى ولهذا يذكر أيضا في الشروط أن يذكر عليه اسم آخر وإن قصد به الذبح لله عز وجل يعني إن الناس من يقول مثلا باسم المسيح مثلا وهو يقول أنا أذبح أقصد بذلك أذبح لله أذبح لله فهذا لا يجوز أكله ولو ذكر اسم الله ونوى الذبح لغير الله فإن ذلك أيضا لا يحل مع أننا نقول لا يشترط أن يكون القصد دائما أن يذبح لله لكن يجب أن يذبح لا يذبح لغير الله عز وجل هذا لا بد منه بمعنى الآن ذبيحة اللحم دبيحة. هل يشترط أن يكون الذبح لله وبقصد القربة له ما الذي يكون ذبحه لله عز وجل ما هو القرابين ما يقصد به التقرب لله تبارك وتعالى الأضحية الهدي وما أشبه ذلك ذبيحة اللحم هو يريد أن يستحل أكلها. فهذا يكفي أن يذكر اسم الله عليها ولكن يشترط أن لا يذكر اسما غير اسم الله عز وجل ولا معه ولا أيضا ينوي بالذبح طاهوتا معبودا من دون الله جل جلاله وهكذا أيضا من الشروط التي يذكرها أهل العلم يقول لابد أن يكون الذبح أن يكون المذبوح مأذونا فيه مأذونا فيه كيف يكون غير مأذون فيه أحيانا يكون غير مأذون فيه لحق الله عز وجل مثل الصيد في الحرم أو للمحرم لو أنه صاده المحرم هل يحل أكله؟ ها؟ الجواب ما يحل هذا لحق الله طيب لحق المخلوق يكون مأذونا فيه لو أنه ذبح مالا لغير المغصوب والمسروق هل يحل أو لا يحل من أهل العلم من يقول لا يحل والأقرب الله أعلم أن الذكاة التركية تحله بمعنى أنه يمكن أن يأتي صاحبه فياخذ هذا ويأكله أو أنه لو أنه ذبح ثم ندم وأعطاه صاحبه أو أن صاحبه علم وقال هو حلال لك فإن هذا يحل لكن لو أنه لم يعلم صاحبه بذلك أو لم يأذن فذبحه هذا فإنه يحرم عليه هذا الذبح ويحرم عليه الأكل منه واضح يحرم عليه الأكل لكن لو أن صاحبه عثر عليه، جاهز له أن يأكل منه فالتذكية صحيحة لكنه غاصب وظالم وآثم ويأكل سحتا وحراما فإذا أذن صاحبه فالأشكال ولذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال اللهم أطعم من أطعمنا وسط من سقانا نعم لما شرب رجل اللبن الذي كان في الإناء وهطاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فلم يجد غبوقه فقال اللهم أطعم من أطعمنا وسق من سقانا هذا الرجل كان يتظاهر بالنوم لما سمع هذا أراد أن يدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إلى المدية وذهب إلى غنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح واحدة وصنع على النبي صلى الله عليه وسلم منها طعاما وجاء به إليه ليدرك الدعوة لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها مع أنه تصرف في مال غيره طبعا بالمناسبة هذه كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها بعد ما أكل قالها يطلب ولذلك بعض الناس لمنه أكل وخلص جاء يدعو لهم قال اللهم أطعم من أطعمنا وسقينا سقانا هذا يقوله من يريد من يطلب يقول لا تفضل خذ ما يقوله من انتهى لكن من انتهى يقول الله مبارك لهم فيما رزقتهم نزقتهم وفي لهم رحمه أوضحوا هذا عرفتوا الفرق طيب على كل حال فلا بد أن يكون مأذونا فيه فهذه شروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه تبقى شروط الصيد أيضا كذلك أيضا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاء لو صاده وثني هل يحل لا لو صاده مجنون هل يحل ما يحل فلابد أن يكون مميزا عاقلا مسلما أو كتابيا وكذلك الآلة لا بد أن تكون معتبرة لو أنه رمى هذا الصيد أو طعنه بعظم إذا قلنا أن العظم ما يبيح مطلقا في هذه الحال لا يعتبر فما هو المعتبر في الصيد المعتبر في الصيد إما التذكية المعروفة بالذبح إذا قدر عليه. يدرك هذا الصيد كما سيأتي وفيه حياة مسأقرة فيذبحه بسكين ونحوها مما ذكرنا هناك أو يكون ذلك بالجوارح كما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فهذه الجوارح بأنواعها من السباع المعلمة كالفهد والكلب وكذلك أيضا الطيور الجوارح الكواسر كالصقر والشاهين وما شبه ذلك مما يعلم ويصاد به فلا بد من هذا ويمكن أن يكون هذا الصيد بآلة كالرصاص أو يكون بضربه برمح أو بالمعراض إذا أصاب بحده كما سيأتي أو نحو هذا مما يصاد به السهم مما يجرح ولا يقتل بخنق أو بثقله وسيأتي الكلام فيما يقتل بثقله لكن القدر المعروف الذي ينبغي أن يتقى ولا يعتد به ما قتل بثقله كالحجر يضربه بحجر أو بعصا أو بحديد حتى يموت فإن هذا لا يعتبر أو ضربه بالمعراب فلم يصبه بحده وإنما أصابه بجانبه أو بعرضه فإن هذا لا يعتبر إذا لم يدركه فيذكيه وهكذا بالخنق لو أنه وضع مثلا طارده على فرس أو سيارة فرمى حبلا على رقبته فخنقه فماته حاول أن ينطلق حاول أن ينفلت بقوة فمات فإنه لا يجوز لا يحل وهكذا ما يوضع يضعه الناس من الأشياء التي تشبه هذا يضعون حبلا على مثلا الجحر جحر الأرنب أو جحر الضب أو نحو هذا ويضعونه، ويربطونه بشيء أو بوتد فإذا خرج ضاق على رقبتي، فخنقه فلو أنه وجد ميتا سبب هذا الخنق فإنه لا يحل إذن الصيد لابد أن تكون الآلة فيه الآلة معتبرة طيب وكذلك أيضا اشترطوا كما اشترطوا في التذكية أن تكون مقصودة قصد التذكية قالوا كذلك أيضا الصيد لابد أن يرسل هذه الآلة ويقصد أن يصيده بها لو ما كان يقصد الصيد ماذا يفعل لو أن لو أن أحدا من الناس مثلا لا يقصد هذا الصيد وإنما يتدرب على الرمي فمر طائر أو مر حيوان أو نحن فصاعده إنسان يريد أن يجرب هذه البندقية التي تبث مئة يمكن طلقة دفع واحدة يصيد الناس بها الطيور فأطلقها على شجرة من أجل أن يجربها فقط وإذا بالشجرة طير أو طيور فسقطت فمن قال لابد من قصد الصيد بها قالوا لا تحل أن يقصد بها لكن لو أنه قصد صيدا معينا فأصابت آخر أو دخلت منه ورمت اللي بعده، فمثل هذا يحل لأنه قصد الصيد ولا يشترط أن يقصد هذا المعين ولهذا قد لا يعلم كم بهذه الشجرة من طائر فقد يبنها خمسة وتظهر عشرة فتسقط جميعا فلا يشترط تحديد الصيد المعين ولكن عندما يرسلها يقصد بها الصيد ويذكر اسم الله وهل ذكر اسم الله يكون على الصيد المعين هذا لو أن أرسل الكلب وصاد الغزال الآخر أو الأرنب الآخر الذي بجانبه وهو كان يقصد الثاني فهذا لا يشترط التسمية لا يشترط أن تكون على الحيوان المعين وإنما إذا أرسل هذا الجارح أو أراد أن يرمي أو يرمي بالسهم أو فإنه يسمى عند عندئذ لو كان الفاصل قصير بين التسمية وبين إرساله أو أرسله ثم سمى قبل أن فهذا لا إشكال فيه لكن لو أنه سما وهو في خيمته ثم خرج فرأى صيدا فيما بعد فأرسله وقال لم سمي في الخيمة لأني كنت جالس وما أشوف الصيد وإذا شفت صيد نسيت كل شيء استعجلت. نقول هذا لا يعتد به واحد يقول لنا أريد أن أسمي مسبقا بسم الله ثم يذهب يبحث عن صيود فإذا رأى الصيود أسرع واستعجل في ملاحقتها ومطردتها وزجر هذه الطيور أو الحيوانات ونسيت وترك تسمية تركها، فهذا لا لا يعتبر وسيأتي الكلام هل يواجبه مع المطلقاً أو تسقط بالنسيان؟ وهكذا لابد أن يكون هذا الصيد مأذوناً مأذوناً فيه لابد من هذا إذا كان غير مأذون فيه، مثل إيش غير المأذون فيه؟ هناك صور صورة متفق عليها. السيد الحرم أو المحرم هو غير مأذون له بالصيد فهذا لا يجوز له أن يأكله فإذا صاده المحرم فلا يأكله لا هو ولا غيره واضح؟ وهكذا أيضا كما سيأتي لو أنه ذبح في الذكاة مأذون فيه أو ند شيء من أموال الفيء أو الغنيمة دعنا من ند لو أنه ذبح شرط التذكية في المأذون فيه لو ذبح شيء من أموال الغنيمة قبل قسمتها فسيأتي الكلام عليه في حديث آخر فإن هذا لا يحل ألأرجح إذا لابد من المراعاة هذه الأمور والمأذون فيه مثل الصيد لكن هناك أشياء أخرى يعني إذا كان غير ماذون فيه لحق الادمي كيف يكون الصيد لحق الادمي لحق الله هذا عرفنا في الحرم وفي والمحرم لحق الآدمي كيف ها لو أنه صاد طيور الناس ناس عندهم حمام بالجيران وجا قال هذا صيد وجلس يرميها يحل له اكلها لا لكن كما سبق في التذكية هل لهم أن يأكلوها هم؟ لهم أن يأكلوها طيب لو أنه صاد في محمية المحمية هذه يؤتى بالحيوانات وتوضع فيها ولها أرقام وتؤتى بأموال تشترى ويوضع في أذنها حديدة معدنية فيها رقم وتجد لوحات يحذر الناس من الصيد في هذا المكان، فجاء في هذه المحمية ورأى غزال، محمية ضخمة فيها جبال وفيها، فوجد غزالاً ولا أرنباً، فرمه. هل يحل ولا ما يحل؟ الآن هذا مال وممنوع من صيده، وقد جاء به من أراد أن يترك وأن يتكاثر وأن فليس له أن يصيد هذا من أهل العلم أن يقول يحرم عليه لحق الخير لحق الخير هذا المحمية قد تكون تبع جامعة قد تكون تبع مؤسسة قد تكون تبع الدولة فهذا المال اللي فيها هذه الصيود اللي فيها ليس له أن أن يصيده وهكذا الذين يدخلون في حديقة حيوان مفتوحة في بعض البلاد حيوانات حديقة حيوان بالسيارات تدخلها ولا ترى شباك عليها أصلاً في الحواجز بين هذا النوع من الحيوانات وهذا النوع ما فيه منطقة شاسعة جداً تجد فيها أنواع الحيوانات تجد فيها الحجل وتجد فيها الحضارة تجد فيها وتجد فيها الضبا والغزلان بجميع الأنواع بكثرة هائلة هائلة. حتى أن كذا وقف في السيارة جاءت وأدخلت رؤوسها في السيارة فدخ الرأسة هي عندك ف... فهذه هل يقول الواحد هل يصيود بسم الله ليس له ذلك نعم والله أعلم يقول عن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه فعندما خشني نسبة إلى خشينة قبيلة من قبائل قبائل ترجع إلى قضاعة الشام ولك أن تقول إلى يرجع إلى بني خشين لا إشكال في هذا وأبو ثعلب رضي الله عنه بعضهم يقول هو اسمه جرثوم بن ناشد وبعضهم يقول جرهم وبعضهم يقول جرثوم وبعضهم يقول هير هذا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب وكان في الشام من القبائل التي استوطنت الشام وتنصرت قبائل العربية أفنأكل في آنيتهم وقد جاء في بعض الأحاديث إذا اتبعت الروايات والأحاديث الواردة في الباب تجد أن في بعضها أنه سأل صرح بالعلة أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر واضح يقول أفنأكل في آنيتهم وفي أرض وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم.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 الخمر مختلف في نجستها والأرجح أنها ليست نجيسة العين لكن إذا كان يشرب فيها الخمر فهل لنا أن نشرب بعد الخمر فيها الماء يحتاج أن تغسل لأن الخمر وإن لم تكن نجيسة العين فهي نجيسة معنا فهي رجس فهي فنزه الإنسان من شرب الماء في إناء شرب فيه الخمر ولا زال أثره عالقا فيه ف... فالآن هؤلاء الناس يشربون فيها نحن لا ندري هذه الآن اللي وجدناها عنده هل طبخ فيها خنزير الكلام في هنا لم يغسل هل طبخ فيه خنزير هل شرب فيه خمر أو لا فعندنا الأصل ما هو في الأشياء الطهارة الأصل الطهارة فهذا أصل وهنا هؤلاء الناس يستعملونها في أشياء نجسة فذلك ما ظن تنجس هذه الآنية فهل نقول نعمل بالأصل والطهارة طالما أننا لا نعلم أنهم استعملوها بالنجاسة أو نقول نعمل بغلبة الظن لأن العمل بالأصل أيضا هو عمل بظن الأصل الطهارة هل هذا متيقن؟ غير متيقن بالنسبة لهؤلاء الناس وإذا عملنا بغلبة الظن من أنهم يستعملونها في الغنzier إلى غير ذلك فهنا يكون هذا عمل بمقتضى هذا الحديث وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عنه بحال من الأحوال وإذا جاء نهر الله أطل نهر معقل فهذا الأصل الذي يذكر، وهو أن الأصل في الأشياء الطاهرة لا يقال في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا إن لم تجد فاغسلوها وكلوا فيها، فأخذنا هنا تعارض الأصل والغالب، فعملنا بمقتضى الغالب، فهي مظنة المجازة، فنوصي هذه الآنية. قبل استعمالها والذين قالوا يعمل بالأصل كيف يجيبون عن هذا الحديث يقولون بأنه قال ذلك احتياطا فهو من باب الأفضلية والاستحباب ولكنه لا يجب أو أن ذلك إذا تحققنا النجاسة و... وعلى كل حال في الرواية الأخرى إننا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر هذا استعمالهم لها فالقول إننا إذا تحققنا النجاسة الحديث ليس فيه ما يدل على هذا كذلك هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك من باب الاستحباب والاستحسان وأن لا نهاهم أن يأكلوا فيها هذا تأكل فيها يعني إذا وجدوا غيرها وإذا لم يجدوا غيرها فأمرهم بغسلها والأصل أن الأمر للوجوب فهذه أصول متعددة الأصل في الأمر للوجوب والأصل في النهي للتحريم الأصل في الأشياء لباحة ما لم يوجد ناقل ينقل عن هذا الأصل والآن وجد الناقل ولا ما وجد وجد الناقل نعم وهو هذا الحديث وااا لذلك يؤخذ بظاهره ويقال لا يجوز إذا كان هؤلاء يستعملونها في النجاسات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها لا يجوز إلا بعد غسل لكن إذا وجد معانيتهم موصولة فنحن لا نحتاج إلى غسل أقصد أن بعض الناس الآن تذهب تسافر والناس اختلطوا تذهب تسافر وتأتي المطاعم وفنادق ويغتونك بآنيتهم وهو النصارى هل تقول هنا نحتاج غسل هي منصولة أصلا هذا لا يرد هنا إنما الكلام في الآنية التي لم تغسل والناس كانوا في وقت حاجة وليس عندهم مياه وفيرة بحيث كل شيء مثل الآن جاهز ومغسول وآنيه متنوعة ونحو ذلك طيب قال وكلوا فيها وأما ما صدت بقوسك فذكرت الله عليه فكل فذكرت الله عليه هنا ذكر هذا القيد فذكرت الله عليه مفهوم المخالفة أنك إن لم تذكر الله عليه فإنك لا تأكل يعني الله عز وجل يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز أكله هذا مفهوم المخالفة فالتسمية مشروعة بإجمع أهل العلم ولكن هل هي واجبة؟ أو ليست بواجبة؟ من أهل العلم من يقول إنها سنة وليست بواجبة بعضهم يقول سنة وليست بواجبة والحديث هذا يدل على خلافه كذلك الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يقول إنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرطا وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث يدل عليه الآية واختيار شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم وعامة أهل العلم الجمهور يفرقون بينما ترك عمدا وبينما ترك نسيانا فيقولون إن تركها عمدا فلا يجوز وإن تركها نسيانا جاز ذلك كيف يجوز قالوا إن الله يعني تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت فهي فتسك... واجبة لكنها تسقط بالنسيان واضح قول الذي قبله أنها لا تسقط لا بالنسيان ولا بغيره لأن هذا شرط فإذا انتفى الشرط انتفى المشهوط فتحل شرط كما أنه لو ترك لو ترك في الطهارة للصلاة نسيانا ترك الوضوء وقال نسيث نقول أنت غير مؤاخذ لا تأثم لأنك صليت من غير وضوء لأنك ناسي لكن لا توجه هذه الصلاة أعد. فهذا الإنسان الذي دبح أو صاد الصيد ولم يذكر اسم الله إن كان عمدا فإنه يأثر وإن كان غير عامد فإنه لا يؤاخذ ولكن هذه الذبيحة لا تحل ولا شك إن هذا القول إنها لا تحل بحالة من الأحوال أنه أحوض وأبرى للذمة وهو الذي تدل عليه رواهر هذه النصوص من الكتاب والسنة قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل كذلك أيضا. نعم بكلبك المعلم فمفهوم المخالفة أنه إن كان الكلب غير معلم وكذلك الطيور فإنه لا يحل مصعده إن كان غير معلم ما هو ضابط المعلم؟ ضابط المعلم يرجع فيه إلى عرف عرف أهل المعرفة بهذا الباب فالفقه رحمه الله يقول هو الذي ينزجر عنده للزجار وينكف إذا أشار إليه بذلك بحسب ما علمه ودربه حسب الطريقة إما بإشارة باليد معينة يعرف فيها أن ينطلق أو يتوقف أو بصوت معين عوده عليه فهذا الذي ينزجر بالانزجار وينبعث بالاجتلاء إذا طلبه فإنه يكون معلما وذكر بعض أهل العلم شرطا ثالثا وهو أنه يمسك الصيد على صاحبه يمسكه على صاحبه لا يأكل هو منه هذا لابد منه أيضا سيأتي ضاحه وأيضا لا ينهشه ثم يذهب قال يمسكه على صاحبه ولا شك إن هذه الأشياء المعلمة تجد الواحد منها يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه ويخلصه منه يخلي بينه و و وعلى كل حال هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف يرجع فيها إلى العرف وهنا يقول وما وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل الآن الذي يصيده الإنسان بكلبه المعلم هنا ما قال أدركت ذكاته في الكلب المعلم بمعنى أن الكلب المعلم إذا قتله فإنه يحل طيب لو أنه ما قتله مجرد أمسكه أو أنشب مخالبه فيه، أو أنه جرحه من موضع في غير مقتل فأدرك الإنسان فيه حياة مستقرة، فهل يحل له؟ قال والله نتركه ينزف لينموت؟ لا، يجب أن يذكى، فلو أنه أخذ ولم أمدك قال يمكن يطيب وربيه فمات، فإنه لا يحل له، يعتبر ميته، واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ما صدت بكلبك غير المعلم هذا الذي ما تدرب إلى الآن صدت بكلبك غير المعلم أدركته فكل إذا أدركته فذكيته قتله لا تأكل طيب هذا الإدراك ما ضابطه بعض أهل العلم كثير من أهل العلم يقولون لا بد من أي يدركه وفيه حياة مستقرة في حياة مستقرة طبعا ما هذه الحياة المستقرة ما ضابطها ما ضابط هذا الإدراك هم يختلفون في هذا يختلفون في هذا يعني بعضهم يقول لو أنه أصابه في مقتل ولو كان في حياة في حركة فإنه لا يحل خلاص لو أنه أخرج أحشاءه هذا ما يعيش خلاص في لحظاته الأخيرة فيقول هذا ولذلك ما أدركته ولذلك ما أصا ما صاده الكلب المعلم يقولوا لو أنه وجده وليس في حياه مستقرة يعني يصارع الموت خلاص أخرج أحشاءه ولا شق قلبه ولا في مقتل قطع رقبة هنا هذا لا يحتاج إلى تذكير الذي صاده المعلم الذي صاده غير المعلم إن أدركه وفيه حياة مستقرة بكه ما هذه الحياة المستقرة بعضهم يقول إن أصابه في مقتل لا يحل بعضهم يقول إن كان في حركة بمعنى إن إذا بكه يتحرك فهذه تعتبر علامة فيحل إن صاد غير المعلم وبعضهم يقول إن أنهر الدم خرج منه دم أحمر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن خرج منه دم أحمر إذا ذكاه اتصاده غير المعلم هذا خرج منه دم أحمر فمعناها أن الحياة سارية فيه وعلى قول شيخ الإسلام هذا أنه حتى لو كان أصابه في مقتل فخرج من هذا الدم فمعنى ذلك أنه حصلت التذكية ب إزهاق النفس بهذا الذبح، وخرج منه على كل حال. والله تعالى أعلم. اللهم صلِّ على محمد. طيب، تفضل الحديث اللي بعده. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أنسك عليه قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها أو يشركها كلم ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله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 فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك نعم طبعا هذه الأحاديث الحديث الأول وهذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي يأخذ منها أو يستدفع بها العلماء أو أخذوا منها استنبطوا منها قواعد شرعية في مسائل تتعلق بتعارض الحاضر مع المبيح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 دل على أن الكل إذا أرسلت كلبك قصد ومعلم وأيضا ذكرت اسم الله فهذا مفهوم شرط وهذا أوضح في الدلاله على وجوه التسمية أنواع المفاهيم مفهوم المخالفة على درجات أعلاه ما كان بالنفي والاستثناء أعلاه لا يرشد إلا العلماء مثل لا إله إلا الله نفي والاستثناء أقوى الصياغ ثم يأتي بعدها مفاهم مثل مثلا حصر بإنما مفهوم الشرط ثم مفهوم الصفة تتفاوت في قوة فهذا مفهوم شرط والذي قبله مفهوم صفة قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا وإن قتلنا هنا ما حدد قتل بماذا بمخالبه قتل بأسنانه أو قتل بصدمه للصيد صدمه فمن قوة اصطدامه به قد يكون الصيد طئيلا أو صغيرا أو بثقة به الآن لو أرسلت كلبا يصيد يربوعا فسقط الكلب عليه فاليربوع تعرفون يروه أي الصيود حتى الأرانب والذبا إذا انطلقت وطوردت فإنها تروه بسرعة فتجد الذي يطاردها أحيانا يذهب يعني يسقط هنا ويسقط هناك و... نعم سواء كان من الآدميين أو من ال... هذه الجوارح فلو أرسلته يصيد يربوعا أو أنت طاردت يربوعا فراء غيمنت أن يسرق سقطت أنت ثم وإذا به تحت يحل لما يحل فريته فريم ما يحل طيب لو أن الكلب وقع عليه فمات الآن هنا إذا أخذنا بهذا الظاهر فإنه يحتمل هذا قال وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما حدد بماذا قتله قد يكون صدمه هذا الكلب في جسمه فمات من الاصطدام الصيد، وقد يكون بثقة ونحو ذلك فمن أهل العلم يستدل بهذا على على جواز أن حتى لو بثقة فلا بأس ومنهم من يقول لا لا بد أن يجرحه نعم، وإلا ما يحل قال فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها طبعا هذا المقصود به كلب منها ليس منها يعني إيش يعني كلب جاء شاركها غير معلم لكن لو شاركها كلب ليس منها معلم الناس خرجوا للصيد وغالبا يعني كثير من الناس يخرجون مجموعات ما يخرج لوحده للصيد فهذا عنده كلب وهذا عنده كلب وهذا عنده كلب خاصة المناطق اللي تكثر فيها الصيود أو في مواسم الصيود فتجد اثنين كل واحد منهم رأى الصيد فهذا أرسل كلبه وهذا أرسل كلبه قد لا يشعر أحدهما بالآخر فكل واحد منهما عاد على هذا الصيد هنا هل ينطبق عليه هذا الحديث ما لم يشركها كلب ليس منها ما ينطبق عليه لأن هذا كلب معلم الكلب الآخر الذي شاركها لكن يبقى هذا الصيد يكون من حق من هذه مسألة ثانية فإن ظفر به أو الذي أصابه في مقتل وقتله واحد منها فهو له لصاحبه لكن إن اشترك فيه جميعاً وكل واحد منهما قد عضه وجاء كل واحد من أصحاب هذه الحيوانات وجد كلبه قد عض أو أن بين أيدي هذه الكلاب فهنا ماذا يقال؟ يقال بينهما بينهما اشتركان فيه اشتركان فيه وإن قتلنا قال ما لم يشركها كلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب به معراض يعني عود عصا رأسها محدد معراض فإذا أصابت بحدها حل وإذا أصابت بالعرض بثقلها و... فإنها... فإنه لا يحل بمعنى ما أدركه فذكاه لا قتله بالمعراض ضرب أرنبا بالمعراض وما أصابه بحده فمات ضرب طائرا بالمعراض فمات فلا يحل يحلها بموقوده ولذلك جاء تعليله في رواية عند البخاري بأنه وقيف والله تبارك وتعالى ذكر في المحرمات قال والموقودة والموقودة إذا ترميت بحجر أو عصا أو نحو ذلك ويدخل فيه ما رمي بأي مثقل الآن الصبيان اللي يصيدون بالمقلاع اللي يسمونها النبيلة حصى لا تجرح ولا تصيب بحدها ليست محددة ثم يسقط الطائر ويموت إذا أدركه في حياته وذكاه فلا إشكاه لكن إذا ما إذا مات فما الحكم لا يحل لأن هذا وقيف موقوف لو أنهم تعادوا على الصيد وليس معهم آلة فجلسوا يرمونه بالحجارة حتى أصابه حجر فقتله لا يحل قال وإن أصابه بعرض فلا تأكله يقول حديث الشعبي عن عدي الشعبي معروف عامة من شرحين رجل إمام في العلم من أمة التابعين أدرك مئات من الصحابة أكثر من خمسمائة من الصحابة رضي الله عنه رجل لم يكن يقرأ ولا يكتب كان ضئيلا نحيلا حتى قيل له لماذا أنت في هذه النحالة والضآلة قال زحمت في الرحم ومع أخ كان توأم يقول زحمت في الرحم وقال فقية سنتين في رحم أمه يقول زحمت في الرحم كان صاحب طرفة طعاه رجل مع زوجته قال أيكم الشعب قال هذه قال إذا صلى بجوارك أحد من الثقل تكفيك تسليم واحد جاء رجل يعني لحيتي أخللها وأخشى أن لا يبلغها الماء قال أرى أن تنقعها من الليل حماة الله يقول يقول وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإنني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه هنا يمكن أن نقول الأصل أنه غير معلم أثنا الأصل خلاف التعليم في هذه الجوارح والتعليم طارع عليها أضف إلى ذلك أن هذا عمل بالاحباط بالاحتياط لا نجزم أنه صاده لنفسه لكن هنا قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه أمسك على نفسه وجاء عند الإمام أحمد المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. هنا اللفظ اللي حديث الباب قال فإنني أخاف وهيكون أن إنما أمسك على نفسه. فبعض أهل العلم يجيز الأكل كما سيأتي في مثل هذه الحاله ويقول النهي للتنزيه وبعضهم يقول غير هذا لكن الرواية الثانية. أو الحديث الآخر حديث ابن عباس فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه والنهي للتحريم وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه وهذا يؤيده قوله تبارك وتعالى فكل مما أمسكنا عليكم ما قال فكل مما أمسكنا زاد عليكم يعني أمسكه لصاحبه ولم فإذا أكل من عرفنا أنه طبعا سواء كان جائعا أو غير جائع، المعلم ما يأكل إلا أن أهل العلم منهم أن فرق بين الطيور وبين وبين الحيوانات، فقال الكلب والفهد لا يأكل، فإذا أكل فمعنى ذلك أنه أمسك على نفسه، أما الطيور فإنها تأكل عادة ولا يحترز ولا يمكن الاحتراز من هذا، فذلك لا يؤثر إذا أكل الطائر فإن ذلك لا يؤثر لأنه لا يترك الأكل. منها. واضح اي نعم قال وإن خالطها كذاب من غيرها فلا تأكل فإذا خلنا بظاهره قلنا لا لا يجوز نعم ومن أهل على كل حال قوله وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل سبق الكلام على هذا المعنى قلنا بشرط أن لا يكون هذا الكلب اللي خالطها من كلاب المعلمة قال فإن فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره هذه بعض الجمل في الحديث ليست من رواية الصحيحين ليست في الصحيحين معا بعضها في مسلم وبعضها في رواية أخرى عند مسلم وعلى كل حال ورد حديث لأبي فعلبة عند أبي داود يقول يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال كل مما أمسك عليك قال وإن أكل منه قال وإن أكل منهم هذه الرواية عند أبي داود بعض العلماء أراد أن يجمع بينها وبين حديث الباب هناك منع واضح فبعضهم قال النهي للتنزيه وهذا يدل على أنه يحرم وبعضهم قال إنه يفرق في الحال فأبو ثعلب كان رجلا فقيرا وعدي بن حاتم كان غنيا فمنع هذا ورخص لهذا وهذا بغاية الغرابة لأنه إذا كان بحكم الميتة فلا يحل سواء كان غنيا أو فقيرا نعم وبعضهم يقول غير ذلك لكن هذه الزيادة قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه لا تصح ويكفي هذا الجواب قال هذه الزيادة لا تصح إذن يقال إذا أكل منه فإنه لا يحل لكن لو شرب من ذنه فلا إشكال لا إشكال في هذا و... طيب. يقول وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب وهذه الرواية هي التي مضت عند عند الإمام أحمد وليست في صحيح مسلم ليست في الصحيحين فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه هذه الجملة ليست في البخاري فأدركته حيا فاذبحه والمقصود الحياة المستقرة وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ, فإن أخذ الكلب هذه، فإن أخذ الكلب هذه ليست في مسلم وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله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 إذا صاده فوجده في الماء فإنه لا يأكل تغليبا لجانب الحضر والمنع احتياطا وأبرأ للذمة ولكن لو أنه لم يجده في الماء وجده فيه أثر السهم وليس فيه أثر شيء آخر أو أجد السهم فيه فظاهر الحديث أنه يأكله ولا يشترط أن يكون ذلك في مقتل نهل علم قال لابد أن يكون في مقتل وعلى كل حال الأصل أنه مات بسبب هذا وإلا معلوم أن البهيمة قد تموت بسبب أحيانا المطاردة وعلى شيء مشاهد أحيانا تموت بسبب المطاردة لا تصاب بأي شيء تمسك باليد وبعد ساعات تموت حد فيها بسبب المطاردة واضح؟ طيب أنا اليوم طولت عليكم ماذا رايك طيب ها ما يمكن لكن إذا وجد فيه أثر السهم يأكل ما وجد شيء ما يأكل نعم كيف الأصل أنه قتله بهذا ال... بهذه الحصابة هذا الأصل هذا الأصل وما عداه فهو خلاف ذلك نحن أخذ بالظهر وعن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرف نعم قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية وفي حديث أبي هريرة أو زرع أو زرع ولكن في حديث أبي هريرة أنه ينقص من أجره كل يوم قراط وهنا قال قراطان قراطان ولا قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف يقول وكان صاحب حرف بمعنى أنه قد ضبط ذلك لأن الموضوع يعني والحاجة داعية إلى ضبطه بالنسبة إليه ولذا يتقن ويضبط عادة ما تمس إليه حاجته هل فائدة هذه الجملة كان صاحب حرف ما العلة في المنع؟ من أهل العلم من يقول الله أعلم أي سبب ذلك؟ ومنهم من يقول لأن الكلب يطرد الملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور وبعضهم يقول لأنه يعني يقال أن الخليفة أبو جعفر المنصور سأل شيخ المعتزل عمرو بن عبيد عن علة ذلك فلم يعرف فقال لأنه يروع الضيف ويطرد السائل الذي يسأل قد يكون هذا وقد لا يكون نعم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية وجام الحديثة بريرا أو حرف يعني أو زرع في لفظة أو زرع هل يقاس عليها غير هذه الأشياء من المصالح أو لا يقاس من أهل العلم من قال يقاس يقاس مثل ماذا قالوا الآن حرث مثل الآن الكلب الذي يحرز الماشية أو يحرز الحرث الزرع أي لا؟ هذا ولا اللي يحرز الإنسان في بيته إذا كان عليه خوف في بيئة فيها سراق تكثر السرقات في بعض النواحي فقالوا إن حفظ الإنسان في بيته ومحارمه ونحو ذلك أولى من حفظ الماشية وقد يكون عنده من المال ما هو أنفس من هذه الماشية لا يقول قائل بأن الكلب للماشية في الصحراء أو في المزرعة أو كلب الحرف قد يكون هذا الإنسان الماشية في بيته فهل يحل له أن يضع عندها كلب ولا ما يحل بناء على الحديث يحل طيب لو ما فيه ماشية لكن عنده أموال يخاف عليها فهل يحل من أهل العلم الشافعي رحمه الله بن عبد البر قال يحل له ذلك يقاس عليها ما كان مثل هذا عنده معدات يخشى عليها من السرقة، فقالوا لبس، ومن أهل العلم قال يوقف على المذكورات في الحديث لأن الاحتياط للمال ونحو ذلك موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكره، ما قال، وما قال عبارة عامة كان يقول من غير حاجة، وإنما ذكر هذه الأمور الثلاثة. طيب. الآن هذا الكلب الذي يقتنى للحرث لله طيب هو سيلابسه ويصيبه من الكلب يأتي شمش كثيرا وكذلك كلب الصيد الآن هو مع صاحبه دائما وأيضا حينما يصيد هذا الصيد بأنيابه هل يطلب غسل هذا الموضوع؟ هل يقال إنه نجس أو يقال إن هذا غير نجس أو يقال للمشقة مشقة التحرز فما وجدت فيه المشقة فإنه يعفى لكثرة الملابسة ولهذا يقال بأن الكلابين اللي يلبسون الكلاب إما كلاب صيد أو زرع أو الكلاب البوليسية فهذا دائما معها فيها تلمس وكذا ثيابه ربما بليسانها أو نحو فهل لنا نقول يجب الغسل ولا لا؟ يشق التحرز هنا، فمن هذي العلمان يقول للمشق يعفى، ومن من هو من يقول أن هذا ليس بنجس وهذا قد لا يخلو من إشكال لأن الكلا واحدة، ولكنه يعفى بسبب مشقة التحرز والله تعالى أعلم كذلك لو أنه صاد من هذي العلمان يقول يغسل الموضع اللي أصابه فيه الصيف وهذا لا دليل عليه وسلم لم يوجه لهذا مع كثرة الحاجة لبيانه نعم وعلى كل حال يصعب التحرز من هذا والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودي إذا أذن في الكلب للحراسة أو للصيد نحو ذلك فهذا يعني الإذن ترخص في أمور أخرى تتبعه فعلى كل حال لكن قد يعارض هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغ فيه الكلب من الآنية سبع مرات ولم يقيد إذا ولغ الكلب في إناح حديكم فهذا يصدق على جميع الكلاب وهذه معارضة ظاهرة قوية فمن أهل العلم لم يستثني هذا قال الكلب إذا ولغ فإنه لا يعف ولو كان كلب لكن قواعد الشريعة من المشقة تجلب التيسير وما أشبه ذلك قد يفهم منها غير ذلك لكن إذا احتاط الإنسان فهذا هو الأولى والله تعالى أعلم طيب نتوقف ولا نمشي ه؟ عندكم أسئلة يعني توقف ها؟ طيب أنا كنت اليوم ناوي أمشي مثل ذيك المرة ولكن لما لا أدري لماذا ما أمشي أنا. ها؟ هذه نحتاج لها في الجمل الوائدة في هذه الأحاديث تسمية وأرسلت كلبك والمعلم وسيأتي أحاديث أخرى تتعلق بالتذكية أحتيج إلى ذكر هذه الشروط طيب تفضلوا أسئلتكم نعم كيف أي هذا لا يشرع ذبح البهيمة من أجل التبرك من أجل التبرك بسكن الدار أو نحو ذلك هذا ليس له أصل أما معتاده الناس وهو معروف من قديم من أيام الجاهلية وإن لم يرد فيما أعلم بالشرع من ذبح ما يسميه الناس اليوم نزاله فلها اسم عند العرب فإن هذا يعني ذبايح العرب منها ما يقال له الوكيرة ومنها ما يقال له فهذا معتاده الناس فلو فعله باب الإحسان إلى الناس وإكرام أصحابه استبشارا وفرحا بسكن هذه الدر هذا لا إشكال فيه لا على قصد التعبد والقربة وجاء عروة بن الزبير رحمه الله لما بنى قصرا في العقيق دعا الناس فجعلوا يطوفون به ويبركون عليه يدعوا له بالبركة وصنع لهم طعاما دعا الناس وصنع لهم طعام عروة بن الزبير فقهاء المدينة في زمان التابعين ما يقصد بهذا التبرك ولا تقرب أن يعتقد أنه يشرع هذا العمل والله أعلم ها؟ لا لا مو ما يؤكل منها يؤكل منها يعني هذه ماذا بحتل غير الله؟ يؤكل لكن فعل هذا الإنسان قال لا فعلك هي مشروع هنا تفضل قلت كان عندنا مسألة في المرة الماضية قلت راجعها راجعتها؟ أنت صار لك وتذكرت سمعه الطالب شخص الله لك هنا قراطان أو قراط كيف قراطان أو قراط هل مثل حديث الجنازة إيه نعم بعض آه. أهل قال في مقدار القراط قال له مثل حديث الجنازة نعم مثل حديث الجنازة هذا مثل هذا ما في فرق وبعضهم لم يجزن بذلك فالله أعلم الله أعلم على كل حال هو مقدار كبير من الأجر، نعم. إذن الشيخ الحديث الذي ذكرت حديث المقداد، اللهم أطعم من أطعمنا طعامنا. كيف؟ حديث المقداد اللهم أطعم أطعمنا طعامنا. إيش؟ هل ورد فيها أن أنه دبح؟ نعم عميت إلى المديه وذهب إلى من منشيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبحها وجابها. هل هذا ليحضر راجع إذا كنت أنا وهمت أو كذا؟ لكن دبحها. فأتيت إليها فإذا هن حفل باللبن لم يعل لم يتقن لها أو لم يتوقع أحد يعني أحد من هذا اللباس قد تكون هذه في فيروي راجع الذي يحضرني أنه ذبحها ذبحها خذ السكين وذبحها وعطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جيد ويوجد أدلة أخرى نعم ال المرأة التي لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ضيفا فلم يجدوا شيئا فذهبت و... لكن هناك أخذ من غير إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد شاتا قد أخذت أو طعم شات أو كذا قد أخذت بغير إذن صاحبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا يعني أن, إن هم لا يأكلون إذا علموا بهذا لكن صاحبها إذا جاء واستؤذن وقال هي حلال عليكم أو هو أخذها هل تحرم عليها أو ما تحرم مسألة ثانية نعم كيف اي اي نعم لا إذا كان الإنسان عنده يقين أو غلبت ظن بأن هؤلاء لا يذبحون فليس له أن يأكل ويسأل جيد إذا كان عنده يقين بهذا أما إذا كان هذا الإنسان يشك هل يذبحون أو لا يذبحون فأكل دينان على الاصل بيحل بائعهم فاكن فذا إشكال ولكن الورع متوجه هنا له له محل أن يترك يكون ورع صحيح ليس بمتكلف نعم والناس الذين ذهبوا ونظروا وكتبوا شهادات في هذا تقابلت أقوالهم ان هم من يجزم انها لا يذبحون ان هم من يقول يذبحون والله أعلم لكن كل بحسبه لا ما يصح يقول الآن إذا كان مكتوب على الحديدة بسم الله كذلك لو واحد كتب على السهم بسم الله فإن ذلك لا يصح لا يجزئ لأنه لابد من إنشاء التسمية أما كونها مكتوبة على الآلة فإن ذلك لا أثر له نعم كيف؟ أي ما في إشكال يقول الآلة يكون لها مثلا أطراف كثيرة في المصانع وكذا فإذا قال بسم الله وضغط الزر فضربت هذه الأطراف لهذه الحيوانات فهذا لا إشكال فيه ما. الذي يذبح في مواسم بدعيه كالمولد ونحو هذا إذا كان ذبح لغير الله أو ذبح لهذا الولي أو لهذا الرجل الصالح ذبح له تقربا إليه فهذا شرك لا يجوز ولا يؤكل وإذا ذبح لله ذكر اسم الله عليه جيد لكن بهذه المناسبة من أجل أن يطعم الناس اللي حضروا في المولد أو يطعم الجيران بمناسبة المولد فهل يجوز الأكل؟ الجواب نعم يجوز الأكل هل له أن يمتنع؟ نعم له أن يمتنع إذا كان ذلك يسجره يسجر هذا الإنسان اللي واضح ولذلك تجد في اقتضاء الصراط المستقيم كلام الشيخ الإسلام ذكر ونقل كلام أهل العلم في مسألة الأكل من هذه والحلوة التي يوزعونها والأشياء لمناسبات دينية قل مثل ذلك في الطباقة الخيرية اللي يسوونها في هذه المناسبة ربما أو سوق أو نحو هذا هل يحرم الشراء منها أو لا؟ نعم. يقتل بالليزر كل ما لا يحصل به هذه الشروط ما أنهر الدم الليزر ينهر الدم بالليزر ويقطع الذبيحة الطعسة يقطع بالليزر أنا ما أتصورها ولا ولا ولا سمعت بها من قبل أن الليزر يذبح الذبيحة الطعسة لا أعرف أستاذ تحتاج أن تصور المسألة أول على الواقع فعلا كيف تكون كيف تتم هذه وبعد ذلك عندي وحث لها عن جواب أما لا فلا أعرف نعم ذكرت هذا في ملابسة كثرة مشقة التحرز من أهل العلم من يقول إنه يرخص له مثل اللي يلبس الحمار كثيرا فيقع عليه من الحمار مشكلة مشكلة إذا ركبت الحمار ما إن تمر على ما حتى يتوقف الله عزكم ويتبول. وإذا تبول لا تسلم من رشاش بوله وحينا تفاجأ ما تدري لماذا توقف ما انتبهت للماء وإذا به يتبول فيصيب طراف توبك ولا رجليك من رشاش هذا البوء كل ما مر بماء اجتاز مكان ما افتحته ماء وقف تبول لماذا؟ ما ندري لكن هكذا هو نعم من قال بمشقة التحرز مثل, هذا. مثل ما يقال في الصباغ مثلا شغلة صبغ يصيب كثير من الصبغ ويصعب عليه في كل مرة أن تغسله من أول إلى آخر في تنر فنقول أزل ما تستطيع زالته لكن سيبقى في شيء وصباغ فهذا يعفى عنه ما لا يعفى لغيره بخلاف واحدة تقول أن حطيت مناكيب وبقى أظفر ونسيت لأشيلة وقتسلت من الحيد تقول لأرجعي لأ باقي شيء آخر ها؟ هل يستثنى هل يستثنى هل يستثنى من ذلك ما ورد الإثن فيه والترخيص هكذا ذكر بعض الرحل العلم هكذا ذكر بعض الرحل العلم الذي رخص فيه أن لا يطرد الملائكة والعلم عند الله عز عزوجل معنا الحديث من ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ظاهر ذلك العموم فالله أعلم التوقف إن شاء الله إحنا متوقف في الجاي ما في درس إجازة الأسبوع اللي بعد في دورة للشيخ الجبرين ولا لا يا وحمة ما يكون في درس الأسبوع اللي بعد أيضا، وكل هذا محسوب صحيح. هذا الفصل إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. نبدأ غير إن شاء الله. ليكن النصح. نبدأ غير إن شاء الله. يكفي هذه الأسئلة ها؟ جيد. واللي أعمل, أعمل لكم دورة مغرب وعشاء. لمدة ثلاثة أيام وأنهي لكم الكتاب. ولا نجلس عند هالعنك، نجيهم من يوم خميس، ننهي الكتاب في خميس من الفجر. شيخ قد حددتم الكتاب الذي بعده؟ ما في كتاب بعده. لذلك ما لا